فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَالِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَجَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَسْتَضِيئُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنَ شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز فلما رآها تهتز كأنها جاهل وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلِكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 وأخيها غونه وأفصح من ميرسان فأرسله ما يرد أي يصدقني فأرسله مع يرد أي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سناشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك ما بآياتنا أن كنتم ولمن اتبعتم عمل